يَسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ هُجُوهٌ أَوْ مَآذِنٌ ناعِمةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِيهَا جَنَّةٌ عَالِيَةٌ لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ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 وإلى الأرض كيف سقحت فذكر إنما أنت مذكّر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم